بحب العترم وثاب وجودك وطير البهجة يحض بزنودك بغرد شوقك حس الله يعودك في العام وانت بخير وانت بخير عيش الفرحة وفرح يا الموالي بارك واحتفل بغلى الليالي صلاتك دورك ورفوعه على الهادي وعلى افروعه لاش انسى تاريخ السعاده تهاليلك في <متصفيق> كل مولد عباده كل ميلا لك تغفل ولا تنسى بسم واشوفك يا وسام هل ابضحكه تشورق ملهم ودايلومنا ابد لا تتن لانك شيعي حبيبه بسم في العالم وانت فرزوك جنونك لو كلهم يلومونك زين باتك بنور الولاية وامتف للفرح اطهر حكاية غير الروح لا تهدي من الهادي الى المهدي في تحس كل ليلة كان هالجمعة تقدم لها هدية وشمعة خلاب وانتبهين عندك بالذبى وقال الكرامة يوقف لك عدوك باحترامة أحاسيسك ما فرح قلبك غيرك يحتفل بالما يفيده بش بس تفالاتك عقيده خذ الافضال وتهنه في كل فرحة فيلك جنة كل في